آه <تصفيق> آه <أيام> آه آه طويناها باقي اليوم ذكرها والله ما نسيناها صارت بالحاشا تبكا يا من طويناها بقي اليوم بكراها والله ما نسيناها صارت بالحاشا تبكا خلي صار لي ماضي وانا بالقدر راضي رغم الهم وامراضي رغم الحزن والأكدار زوجها باقي باقي هو طالع ماقي مثله والله ما لاجي لو إن البنات كثر أيام طويناها باقي اليوم ذكرها والله ما نسيناها صارت بالحاشات ذكرى أيام طويناها، باقي اليوم ذكرها، والله ما نسيناها صارت بالحاشات كاف. حبتني وحبّتها، عزتني وعزتها، يوم الموت ضمتها، ودموع العانة مدرار. وحه صاحب الغالي خلاني بلا والي بقضي عمري يا تالي تشعل وسط جوفي أيام ايام توينها باقي اليوم ذكرها والله ما نسيناها صارت بالحاشا تذكار أيام طويناها لقي اليوم ذكرها والله ما نسيناها صارت بالحشة تذكار أظلم بعدها قلبي وأظلم بعدها دربي وأظلم شرقي وغربي مات بموتها أنوار أخفي دمعي القاسي وقت صادق إحساسي لمن غبت عن ناسي تبكي من بكاية الدار أيام طويناها باقي اليوم ذكرها والله ما نسيناها صارت بالحشة تذكر أيام قويناها باقي اليوم ذكرها والله ما نسيناها صارت بالحاشا تذكار <تصفيق>